وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرور من بيننا وذينك حجاب ومن بيننا وذينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرو وويل للمشركين الذين لا يؤمنون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 قولون الذي خلق الارض في يومين وجعلون له انذادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وَذَاكَ فِيها وَقَدْ وَفِيها أَقْوَاتُهَا فِي أَعْظَمِ أَيَّامٍ فَعَالٍ للسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَعَاذَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ يا طوعا أو قالت قالتا أتينا طائعين